اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ فرأينا الذي حد إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق يأتي الشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبه تلبي كفر وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْنَاصَ الْمَالِينَ أَوْ كَالَّذِي مَرَوْا عَلَى قَرْيَتِهِ وَهِيَ خَوْيَةٌ عَلَى عُرُوْشِهَا وَهِيَ خَوْيَةٌ عَلَى عُرُوْشِهَا قَالَ أَمَّا يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فأماته الله مئة عام ثم بعث. قال كم لبست؟ قال لبست يوما أو بعض يوم. قال بل لبست مئة عام فوَضِر إِلَى طُعَامِكَ فوَضِر إِلَى طُعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّ فوَضِر إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجَعَ آيَةً لِّن شَاهِدْ انظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نَشَزُّهَا وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نَشَزُّهَا ثُمَّ أَلْفَتْنَاهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ